هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيف فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه بиграة الفتن وبиграة تؤيله وما يعلم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 ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أءنبئكم بخير من ذالك للذين اتقوا عند ربهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ولضوان من الله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 قُلْ لِلَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أمدن المؤمنين وَمَن يَفْعَلْ دَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى